آمين تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق إلا بالحق وأجل مسمى والذين كفروا بكتاب من قبل هذا أو أثارة أو أثارةٍ من علم إذ قوم صادقين ومن أضل من, من يدعو مِن دون الله من لا يستجيب له ما لا يستجيب وَهُمْ عَن دُعَائِهِم غَافِلُونَ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِم كَافِرِينَ وَإِذَا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 وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّن بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى مِثْلِهِ عَلَى مِثْلِهِ فَأَمِنَ وَاسْتَكْبَرْتُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا لَوْ كَانَ خَيْرًا مَا سَبَقَ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 يَا وَالَمُنْهُ وَبُشْرَى لِلْمُحْسِنِينَ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تُمَّ اسْتَقَامُوا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ أُولَئِكَ أصحاب الْجَنَّةِ خَالِدِينَ ووضعته خرها وحمله وفصاله ثلاثون شهرا حتى إذا بلغ شدّه وبلغ أربعين سنة قال ربي قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحة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 119. وعد الصدق الذي كانوا يوعدون والذي قال لوالديه أفر لكما تعداني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي 111. وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق. فَيَقُولُ مَا هَذَا إلَّا أَسَاقِيرُ الْأَوَّلِينَ أُولَئِكَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ, من الْجِنِّ والإنس 119. ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون يُعْرَضُ ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا وَأَسْتَمْتَعْتُ بِهَا فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْمُهْرِ بِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ بِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ تَفْسُقُونَ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 من يديه ومن خلفه ألا تعبدوا ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قالوا أجبنا لتأفكنا عن آلهتنا فأثنا بما تعذنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به ولكني أراكم قوما تجهلون فلم 118. ورأوا عارضا مستقبل أوديتهم قالوا, قالوا هذا عارض ممطرنا بل وما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم 119. تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى ذالِكَ رَجِزِ القَوْمِ المُجْرِمين وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِي مَاءٍ إِنَّمَا كَنَّاكُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً فَمَا أَغْنَى, فما أغنى عَنْهُمْ سَمْعٌ وَ 111. ولا وَلَا ولا أفئذتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون 112. ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون فلو لا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله غرباً الآلهة بل ضلوا عنهم وذلك افكوهم وما كانوا يفترون وإذ صرفنا إليك نفر من الجن يستمعون القرآن, يستمعون القرآن فلما حضره قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق المستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم أَمَنْ لَا يُجِبْ دَاعِيَ اللَّهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِنْ دُونِهِ أولياء أَوْلَئِكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاءَ والارض ولم يعيب خلقه ولم يعيب خلقه نبضادل على أن يحيي الموتى بلا إنه على كل شيء قدير ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق